بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 116. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم 117. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ لُحَّهُ وَالَّذِي أُوحِيَنَّ إلَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوْهُمْ إلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَن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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وضب ولهم عذاب شديد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 فَشَأْ يُسْكِنِ الْرِّيْحَ فَيَوْلَلَ النَّرَوَاقِ دَعْلَى وَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُمْ نَبْمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ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 117. وجذاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 118. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 وَتَغَوَّلَ الْظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مُرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَا هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. يَتَوَلَّى وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَجْعَلُهُمُ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ